هذا حزب الحفظ بسيدنا الشيخ عبد القادر قيلاني قدس الله سره ونفعنا ببركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن نفسي سفينة سائرة في بحال طوفان الإرادة حيث لا من ولا من منك إلا إليك فاجعل لنا مما بسم الله مجراه ومرساه إن ربي لغفور رحيم واشغلني اللهم بك عمن عم أبعدني عنك عدت لا أسألك ما ليس لي به علم، وعصرني، اللهم من الأغيار، وصفني، اللهم من الأكثار، واحفظني، حتى لا أسكن إلى شيء بما حفظت به عبادك المصطفين الأخيار، وذكرني اللهم بما ذكرت به، ثاني اثنين إذ هما في الغار وأيذن اللهم عند شهود الواردات بالاستعداد وفي وفضلي من بحار العناية المحمدية والمحبة الصديقية ما أندرج به في ظلمه وياهب عيون الأنوار واجمعني به بي واجعلني بين سرك المكنون الخفي والإستظهار واكشفني عن سر أسرار أفلاك التدوير في حواش التصوير لأدبر كل فلك بما قمته من الأسرار واجعلني الحظ الخطير الممدود القائم بالعدل بين الحرف والإستظهار فأحيط ولا أحاط بإحاطته لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وصل اللهم على من حضر هذا المقام من ارتفعت مكانته الروف دونها كل مرام وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تجعل لنا في كل ساعة ولحظة وطرفة يضرف بها أهل السماوات في أهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان اللهم ألف في صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه من النبيين وكل صلاة لا غاية لها ولا الضاء لها صلاة متصلة للأبدية السعمدية وكل صلاة تفوق وتفضل على صلاة المصلين كَفَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاهِمِينَ بسم الله كافى يا إنسان كفيت فسيكفي كوم الله وهو السميع العليم بسم الله عميم أَنْسِقَى وَمِيتُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوبَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ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 بسم الله العليم علمت والله يعلم وأنتم لا تعلمون بسم الله القوي قويت ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرها وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم صل على سيدنا محمد الذي من خرق مركبه الإساطة وعلى آله وصحبه وسلم وأجري لطفك في أموره وأمور المسلمين يا رب العالمين آمين